بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب إلى الله العزيز العميم غابل الذنب وقابل السنب شديد العطاب للطول لا يعني هذا إلا هو المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرر كتفاً فلا نغرر كتقدم ظلم في البلغان جذبت طبلاهم قونا روح والأحزاب من بعدهم وهم كل أمة من رسوله ليأخذوه وجادلوا بالباطل من حبود الحرس فأقلت رب كيف كان عقاب وكذلك حصرت كلمة ربك على الذين سفروا أنهم أصحاب الذين يحمدون العرش ومن حلده يسبحون بحمد ربيا يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستمخرون للذين آبدوا اذبا وسافة كل شيء الرحمة وعلا صنصر للذين سافوا واتبعوا سبيلا وقيم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنة سَأَلَ الْمَلَائِكَةُ رَبَّ سُلَيْمَانَ كَمِنْ فَلَحَ مَاذَا إِنْ وَأَلْفَاهُمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّ شَنَ سَرَعَ الْعِزُّ برحمة وذلك ما الفوز العظيم إن الذين سكروا ينادون لما كتب الله لما كتب الله بأكبر لأنه غزكم انفسكم امسوا العلم إلى الايمان بذكرون قالوا ربنا يا أمثمت نتين وأحيان ثمثمتين وأحيان ثمثمتين فاعترفنا لنموذنا فاعترفنا بذلوبنا فهل إلى خراجٍ من خبير ذلك ونبعد أنه إذا دعي الله وحده كفركم وإن يسمسه تنموا من حكم لله Ay qeus mona de هو الذي sentir aw el qui liqum alatese munzilunun min as-samai'ir rza wa ma yadakaru illa man fa ja'a mu'a'a رفيع الدرجات دو العرش يلطموح من أمنه يلطموح من أمنه على من يشانه يؤمن عباده لينجر جوب السماء يا راق يومهم بارزون يومهم بارزون لا يخنع على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد ارتضاء اليوم تجزى كل نفس بما كفبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم الله سريع الحسام وأنزرهم يوم الآزفة وأنزرهم يوم الآزفة Inni l-qulub lana l ما qazim Inni l-qulub lana l-hanadir qazim Ma l يعلم هائل سلاعين وما تختصدون والله يقضي بالحق والذين يدعون من لا يقضون بشيء إن الله هو السميع الضفير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف الذين كاموا من قبلهم kanu gumashaddal al-manqaw wa ma taaba hum shirraban fa'athabhumu Allahu mubilun wa ma kaana lahum min ilahi inna la nusabbihu biman salatiyun surghun diradila fakabaru fa'athabhumu Allahu innahu qawiyun saleelun saada سوطان المدين وسوطان المدين من فرعون وهامان وقارون فقالوا ساهرون كذبار فلما جاءهم الحقل مننا قالوا اخصدوا ابناء الذين آهدوا معه واشفحلوا لسانهم وما سيد الكافرين الا في وقال سرعون بروني افسروا وليبع ربه إني أخاف أن يبذل دينكم أو أن يظهر حمر الجساب وقال مرسى لني عنق لربي وربكم من كل متكبر لا يؤمنوا يوم الحساب وقال رجل منهم يمهام سبعوا لا يكتبوا إيمانه حتى خطمون رجلا أن يقول ربنا الله وقال باءتهم الذي يعدكم إن الله لا يهدي منه ومسرق كباب إهاتوا منكم الملك نوم ضادرين في العرض فمن ينفرنا من بأس الغي إن جاءنا قال بلعون ما أوليكم إلا ما أرها وما أهليكم إلا سبيل الرشاق وقال الذي أرد يا <سؤال> يا قول إني أخاف عليكم مثل يوم الأحجاب مثل جهد صوم روحين وعادهم وتمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلم للعباد ويا قول يوم الثناب يوم تقولون مجدرين ما نكون ولك نجابكم لعصد من قبل بالبينات فما زلت في شكي ما جاءكم ده حتى اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِهِ وَسَيُبْصِرُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ وَيُرِيدُونَ بِهَا أَذَى اللَّهِ وَرَسُولَهُ إِنْ إِلَّا تَسْتِقَامَةً وَدَمَاهُمْ جُلُبُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا كَلَّا يَكُونُ اللَّهُ مُعْرِضًا وقعنا في العون يا هرمان مني صبحا عني أردو الأسمار أسماء السماوات فأطلع إلى إلهي موسى وإن الله ابن شاذبا وكذلك زين مثل عون سنوى منه وفد عن السبيل وما كين في العون لِيَامَن يَا مَنْ يَحُونُ السَّلَمُونَ أَهْلُكُمْ سَلِيمًا رَشَادَ يَا خَوْلُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرارِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا يُجْزَى إِلَّا يا خولنا ليلنا يا من تقول فيها من المجوح لا نؤمنو ناشرا بالله لا اسره بما ليس يدرون ولا انا سيد العزيز النصر لا جرم ان ما اسفونا الى الى في الدنيا وما الاخره وعن مجناه لله وأن ملزنا إلى الله وأن المسجدين هم أصحاب النام بس تذكرون ما أقول لكم وأصلب أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوفاهم الله سيئاتنا مثل الحاسب آل فرعان شغل عذاب النار يعرضون عليها بجوا وعشر ما ويوم تقوم الساعة أنخذوا الغواب آل فرعان أشد يقول ابن عفان كل يد دون السكنه ان فينا ما شبع هل وصلنا ان نسالهم من النار قَالُوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا لَمَعَكُمْ فِي الْخُسْرَانِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْكَمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ إِلَّا مَا حَكَمَ بِهِ نَفْسُهُمْ وَقَالُوا الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لَقَدْ كُنَّا لَكُمْ صِدْقًا قالوا أولمك ستأتيكم رصم كل البينار قالوا بناء قالوا فضاء وما دراء ساترون الناس براء إنا لمن يقفل رصم النار يدون آدم فرحانا في الدنيا في الحياة الدنيا ويوم يقوم أشهد يوم دا من, من فعبني ومعيرة وليوم اللعنة ولمض النعمة ولو انصولوا القداد ولكن آتينا مرسى الهدى وغرتنا بالإسرائيل والكتاب هدى الذكرى لأولي الألباب أصل إلا عدل على الحسن والسغف للنبس والسغف للنبس وصدح لحمد ربس بالعشي البسار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان بغير سوفان إِنْ حُضُورُهُمْ مِنَ النَّاسِ إِنْ فِي حُضُورِ مِنَ النَّاسِ إِلَّا هُمْ بِغَدْرٍ فَسُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا لَقَدْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ والذي ما بنوع من الصالحات ولا المصير قليلا ما تتذكرون إن الساعة نافية لا ريب فيها, فيها ولكن ناس من ناسها يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجر لكم الذين يستكبرون عن عبادتي La teléfonoo no thiage el luna الله الذي جعل لكم الميلة تسكنوا فيه والنهار مصرا إن الله نذوحا من على الناس ولكن ما سرى الناس لا يشفرون ذلك شيء الله شيء لا, لا إله وإله لا الله الذي شعل نسمهم ضرب قرارا والسماء بناءا وصوركم فيحسن صوركم ورزقكم من الصيدات ورزقكم من الصيدات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا لا إله إلا هو فادعوه فادعوه بسرطين للدين الحل بالله رب العالمين الحل بالله نعيت عن عبد الذين سدعون منذ الله لما جاء لي البلنات لما جاء لي البلنات وهم بسر المسلم لرب العالمين هو الذي خلق ra'a dhin thumma min nadatil thumma min ثم من علاقتين ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشبكم ثم لتكموا شوقا ومنكم من متوفا من قبل ولتبلغوا أجلا وشمعون لعلكم شاقون هو الذي يحنو يمير فإذا طمام ر فالغماء برئيس إنما يكون له كن سيكون. ألم ترين الذين يجابلون في آناك الله أن لا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رصبناك سوف يعلمون فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم والسماء سنعطهمون يصحبون في الحليم يصحبون في الحليم ثم فيما عزل الشبرون ثم فيما لهم عندما كنتم تشركون بالردون الله قالوا قلوا بل لكون نزعوا من قبل شيئا كمال سيضل الله الكافرين لانقوا بما كنتم تفحون في الارد من الحصر وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابوانكم وَيَخْدُونَ مَوَالِكَ غَيْرَ انَّمَا خَالِدِينَ فِيها خَالِدِينَ فِيها فَبِالشَّمْسِ وَالْمُنْتَكِبِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنَّ مَرْوَنَّكَ نَعْمَ الَّذِي نَعْدُهُ أَوْلَى وَالسَّيِّدُ نَ أَوْ إِنَّ عِبَادَنَا من سَلَامٌ مِّنْ قَبْلِ <سؤال> شَيْءٍ مِّنْهُمْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ السَّمَاءَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَاءَ وَمَا كُنَّا مُسْتَغِيثِينَ بِمَا نُزِّلَ إِلَيْهِ مِنْ آيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَن مَّنَّ اللَّهُ خَلَقَ بِالْعَاصِي الله الذي جعل لكم الأنعاب لتركبوا منها ومنها تفنون ولكم فيها منافع ولتبلغوا على نها حادثا في صدوركم وعليها وعلى الخلف تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلا يخيروا في الزر فينظروا, فينظروا كيف كان عاقمة النبي من قبل كانوا أكثر منهم وأشدقوا وساروا وآثارا في الأرض فما أبنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاعثهم وسنهم بالبينات فلحوا بما عندهم فلحوا بما عندهم من ha palen len wa halta min ma kanu bi yuslamu salamma ra'u وَا شَرَبَ مَن لَّا يَكُونَ مِنَ النَّادِمِينَ فَلَمْ يَكُنْ فَعْلُ الْإِيمَانِ إِلَّا مَن رَّأَىٰ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ